ما يقوله في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم او يقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده ويقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح